أو يلمسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض أنظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في هديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر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 أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميمه وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أن أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يزرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهداتنا قل إن الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق يَوْمَ يَقُولُكُمْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ في السور عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ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 وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا أباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوزهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مباركم مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها وَلْيَؤْمِنِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حولها وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَمَنْ ظُلِمَ مِنْ مَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَهُ حُيِّىَ إِلَيَّ وَلَمْ يُحَأ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَنُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ في غمرات الموت والملائكة أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاباً لهم بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم تمن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم ورازه لكم وما نرى معكم وما نرى معكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وظل عنكم ما انتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك الله فأنا تؤفكون فالق الإسباح وجعل الليل سكانا الشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير عزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبهر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقر وهو الذي أنزل من السماء ماء خرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حب متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبه وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلك من آيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا وَهُوَ بنين نِّنٍ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ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 ليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض للمشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم عفيظا وما أنت عليهم بوكيل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 في تغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يحي بعضهم إلى بعض ذخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون ولتصرى إليه أفئذة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليردوه وليقترفوا ما هم مقترفون الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتأمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تثير أكثر من في الأرض يظلك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخلصون إن ربك هو أعلم من يظل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكونوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل, وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اغتررتم إليه وإن كثيرا ليظلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعلمين موسیقی وذرو ظاهر الاسم وباطنه وذرو ظاهر الاسم وباطنه إن الذين يقسمون الاسم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه نفس وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم إن طعتمهم إنكم لمشركون أو من كان ميتا فأخيّنه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في ظلمات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 وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصلوا إلى الله وما كان لله فهو يصلوا إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم, شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم ما يفترون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 اللهٔ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 انيت من الضان اثنين ومن المعز اثنين قل اذكرين هرما من انثيين ام, أم عليه رحم الأنسين نبئوني بعلم ان كنتم صادقين ومن الابل اثنين ومن الماقر اثنين قل اذكرين هرما من انثيين عليه رحم الأنسين أم كنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا اللي يضل الناس بغير علم إن الله لا يهد القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاع من يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مصفوحا أو مصفوحا أو لحم خنزيل فإنه رجس أو فسق وإلا لغير الله به فمن اغتر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي زفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شعومهما إلا ما حملت زهورهما أو الحوايا أو, الحوايا أو ما اختلط بعض من ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون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 وذف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آيات ناس العذاب بما كَانُوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الْمَلَائِكَةُ أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يَأْتِي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تَكُنْ آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا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 وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ أَلِف لَام ميم صاد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 قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني لا يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لا لهم سراتك المستقيم ثم لا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال خرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبيعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين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 وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض حدوكم ولكم في الأرض مستقرون ومتاعون إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون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 ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم يا إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلاف لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها هؤلئك أصحاب النار هم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 قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يظلون فآتهم عذابا زعفا من النار قال لكل زعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون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 وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ مِنْ سِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَوْرَثَكُمْ عَنْهُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ قَسَمْتُمْ لَهُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ وَادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْفِذُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ وَعَلَى